وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ فإذا كنا عظاماً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 الجبال لا ارساه متعلكم ولانعامكم فاذا جاءت الطا الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى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 يرمى من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها